فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضِرٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ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 ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا ندخله نارا خالدا فيها وادهو عذاب مهين